كبالهدى وسلك طريق التائبين وامرض هلك بيت لشقاء كل غافل الدين مشكات الحياه يضيء درب الحائرين للغافلين الدين مشكات الحياة ضيء درب الحائرين نور حياتك بالهدى واسلط طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقاب العمر ما حدود السنين